علي وتقل الحجاب بينك وبينه لو مش عايزه تشوفيه لو مش عايزه تشوفي ربك وحبيبك سبحانه وتعالى يا جماعه في الدنيا لما الواحد بيشوف ذنبه استغفر الله انما في الاخره مفيش كلمه استغفر الله ممنوع ما تتقالش لما بيشوف في الصحيفه بيقول يا ويلتا يا ويلي والعياذ بالله كل ذنب قنبله قنبله ممكن تنفجر في اي وقت قنبله ممكن تنفجر في الدنيا في الدنيا حبيبه قلوبنا اللي احنا بنقص عشان ناخدها اصلا لا إلا الدنيا بلاش الدنيا ممكن تنفجر في الدنيا والله يا جماعه تلاقي راجل يقول انا انا اب من الاباء يقول لك انا انا الرزق ده ليه انا الرزق ده ضيق مين يا ولدي الفاضل ضيق مين ده انت مراتك مشغله طول النهار على قنوات ما يعلم بها الا وبنتك مشغله الكاسيت طول النهار على شرايط ما يعلم بها الا وابنك مشغل النت طول النهار على مواقع ما يعلم بها الا ربنا وانت والله اعلم في شغلك امين ولا أمين وبنتك المتبرجه ده انت قافل سكه الرزق بالضبه والمفتاح يا راجل يا راجل ده انت قافل الباب ومتربسه وعامله بالقفل وقفلته بالمفتاح ورميت المفتاح يا راجل يا جماعه رزق ايه اللي ضيق يا جماعه يا جماعه الذنوب دي سبب الزلازل والبراكين والعواصف كلها ذنوب الذنوب دي سبب كل هم واكتئاب وبلاء وغم الذنوب دي سبب كل بلاء الذنوب دي سبب سبب كل مرض وسبب السرطان وسبب الفشل الكلوي الذنوب دي هي سبب كل التغيرات الفساد الجوي وتلوث الجو الزنوب ديت هي سبب كل ألم وكل مرض عارفين زي ايه زي مريض بالسكر مريض السكر السكر بدأ يعلى عليه بدا يحس بمضاعفات مش عارف ينام قاعد يدخل الحمام مضاعفات في عينيه في كليته في القلب مش عارف يعمل ايه يروح للدكتور يقول له سكر بيعلى جدا طب السبب ايه مش عارفين لازم يكتشفوا السبب ولا تبقى مصيبه السبب في مشاكلنا كلها هي الذنوب لازم نكتشف السبب يا جماعه زي واحد كان عنده جرح والجرح بدا يلم فجاه الجرح بدا يجيب قيح وصديد وبدا يحمر وبدا يورم بدا يلمه وبدا الصديد ينتشر في دمه وبدأ يسخن وبدا يرتجف بيموت في ميكروب دخل يقينا لازم يكتشف والا هيموت الميكروب اللي دخل حياتنا وبهدلها هو الزنوب يا جماعه الذنوب يا شباب سيدنا موسى كان معاه 400001 منع عنهم المطر من السماء بسبب واحد بقالوا عشرين سنة بيعصي ربنا وما تابش نادي زي نادي الجزيره ولا نادي كذا ولا كذا, ولا كذا. نادي واحد كافي انه يمنع النصر عن امه محمد كلها 40 سنه الكورنيش ليله الخميس كف انه يمنع النصر عن امه محمد 40 سنه كميه الرشاوي اللي في مصالحنا الحكوميه وفساد الاخلاق فساد الاخلاق في الناس اصحاب المصالح كافية ان هي تمنع النصر عن امه 40 سنه يا جماعه يا جماعه بيقول ان العبده لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يعني يعني ما ياخدش فلوس فلوس مين يا حبيبي ده الرزق اوسع من كده اللي نفسك تحبها ممكن تتحرم منها بسبب ذنبك بسبب ذنبي اه انك عصيت ربنا معايا التقدير الكليه ممكن الصفحة اللي تسيبها في المناجية اللي تجيلك اكبر سؤال وتتحرم من النجاح بسبب ذنبك ممكن تتحرم من الصحة بسبب ذنبك اي رزق ممكن تتحرم منه بسبب ذنوبك الذنوب دي قنبله الذنوب دي مصيبه الذنوب دي الانقاض بتاعه حياتنا اللي عايزين نخلص منها الذنوب دي الكارثه اللي احنا بتقلينا بيها الذنوب دي حائط السد اللي بيننا وبين عطاءات ربنا وفتوحات ربنا سبحانه وتعالى يا شباب انا عايزكم من ذنوبكم قوي قوي هي كل مصيبه انتوا ربنا ثلاث انواع من العذاب بيعيش فيها اول عذاب بيعيش فيه عذاب الكتاب والخنقه اكتئابه خانقه وبيفرفش على نفسه اي والله العظيم ليه لانه هو عامل زي المريض بتاع الزيدا الدوديه اللي بدا يحس بالم الزايده طب اعمل ايه اخد مسكن سكنها ساعه وانفجرت مات فيها الشاب بيحس انه مخنوق طب اعمل ايه انزل قهوه اطلع رحله انزل النادي يطلع كذا ساعه ولا كذا يوم يرجع تاني يتقتل من الخنقه والخنقه تزيد عليه ما تخدرش نفسك تاني عذاب بيحسه العاصي عذاب من الشهوات حرمان من الشهوات ازاي ده مش مستمتع حاجة متهياكلك اصل المهاصي عاملة زي البحر مهما تشرب منه عطش اكتر هو كلم بنت حلوة هيشوف اللي احلى منها مش عارف يكلمها جاب ابوها جابله عربيه لانسر هيشوف اللي معاها عربيه س180 ومش قادر يجيبها جاب موبايل احدث حاجه هيشوف اللي جاب موبايل ابو جايبه له من المانيا ولا امريكا ومش عارف يجيبه مش عارف. دايما اللي بيدخل في شباب بيشوف حاجات مش قادر مش هي قتلت نفسها في المكياج والميك اب وشافت اللقب مننا واللي الكل بص لها هو اتعذب الجميع ثالث نوع من انواع العذاب النفسي اللي العاصي يحسه عذاب تانيب الضمير انه تعبان الظهر بيدن عليه في سحته الجامعه واقف مع البنات ومع اصحابه انا عايز اروح اصلي الظهر بس الشيطان بيستعبدني مش قادر واقف متعذب ومش قادر ليه تعذب نفسك اثنين متعذبين واثنين مستريحين المتعذب العاصي اللي في قلبه خير زينا كلنا والطائع اللي في قلبه شهوات مش قادر في الاباء لانه بيبص للي بره الاثنين اللي اللي قلبه سواد ويترمى في جهنم اول ما يموت والعز بالله والمؤمن اللي قلبه كله طاهر يعني ايه يعني يا حبيب قلبي ويا بنتي ويا اختي يا حبايب قلبي في الله يا جماعه والله العظيم كلكم ما هتستريحوا الا لما قلبكم ينضف من كل الشهوات اللي هو فيه لما ينضف من كل الحاجات اللي هو فيه يا جماعه احنا عايزين نفوق عايزين نفسايكوز يا شباب ده ربنا بيقول ولا تقرب دي الشجرة لا تقرب دي يعني ما تقربش يعني كلمه ما تقربش دي يعني قنبله يعني لغم هينفجر نفس الكلمه اهو انا ما جبتش كلام من عندي يعني المعصيه دي تتعامل معاك انها قنبله الشيطان ما يقدرش يفجرك بس الشيطان عارف الأمبلة فين بيزقك عليها عشان انت اللي تفجر نفسك بنفسك هو اتنفس قبل كده لما عصى ربنا وعايز يمشيك في نفس السكة لما راح لسيدنا ادم بيقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او او تكونا من الخالدين حد دي هي دي يطمع الشاب يحسسها هي دي يخلي البنت تحس ان هو ده يخلي الشاب حسن بس هي دي فلما ذاق اول مذاقه يلي اكلته وشربته ونمته في المعاصي اول مذاقه اول ما, ما, ما الواد والبنت اللي بقالهم 20 سنه بيحبوا بعض اتجوزوا بقول الاثنين لامين عليكم امه تلاقي لها الا الله في المحاكم الشرعيه فلما ذاق اول ما وصل للدنيا اللي كان هيموت عليها اكتشف ان هي مقلب فلما ذاق فلما ضاق خسر كل حاجه هتخسر كل حاجة لو سمعت كلام الشيطان هتتنفس قنبله المحصي, المحصي. سلاح الدمار الشامل القنابل الموقوطه ممكن تنفجر في القبر القبر لا ابو سيدك الا القبر أنا سيد وانا انا غلبان زي زيك والله احنا كلنا غلبه بنقول يا رب كلنا والله العظيم يا جماعه مرعوبين من لحظه نزول القبر زي ما سيدنا عثمان كان بيبص للقبر ويبكي يقولوا له بنتكلمك عن النهارده تبكيش بنتكلمك عن القبر تبكي ليه يقول هو ده هو ده ده اول منازل الاخره اللي هينجو منها ينجو بعد كده القبر يا شباب القبر يا جماعه المعصيه كل معصية تشديد لنزع الروح المعصيه تشديد لضمة القبر المعصيه خزي ساعه العرض على الله المعصيه زلزلة والعصبه له ووسعته العبور من على الصراط وظلام المحصيه حصرات وزفرات في جهنم المعصية أذقال في كفه الشمال ساعه وزن الاعمال المعصية مصيبه المحصيه نكهه سوداء على القلب انت بتبص قد ايه انت لو بتبص كل يوم خمس بصات بس حرام لو بتبص خمس بصات بخمس نقط صدع على القلب زي ما النبي قال يعني في الشهر 150 بصه بقى انا بقول خمس بصات مش هي اقصد يعني ده احنا بنستر بعض لعل ربنا